أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسرتم أن تدخلوا الجنة ولما 119. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قللتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصادين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فَأَتَاهُمُ الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الْآخِرَةِ والله يحب المحسنين